صوت وابح. واضح واضحه ولا في لغوشه طيب تمام الاسئله يا جماعه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تقول هل احد الصالحين استطاع رؤيه الملائكه في هذا الزمان ايوه نعم ما فيش اشكال ان شاء الله راءت اجسام يضاء قد تكون ملائكه ما فيش حرج في م... لا, لا يوجد مانع من الشرع في ذلك ما الحكم في القول ان فضله في شيء يرجع لله ثم لفلان وتوكلت على الله ثم فلان لا هو مساله ان ال بالفضل لله ثم لفلان مفيش فيه مشكله لكن توكلت على الله ثم فلان دي فيها مشكله لان التوكل عباده هل يصح ان تقول عبدت الله ثم فلان؟ اتو كل داعبد نوع من انواع العباده ترى يصح ان تقول توكلت على الله ثم فلان. يلا يا شباب اللي بعده يا ريت بس الاسئله سريعا عشان الوقت ضيق النهارده هو بس احب اذكركم وانوه خبر ضروري ان بكره بكره في بث ان شاء الله بكره هيكون في بث معايا يا شباب سامعني اه هو اصلا المفروض ان الدوره ما فيش يوم الجمعه لكن حصل يعني لبس كده معين ف ان في سجلنا حلقه زياده فهتتبث بكره ان شاء الله عشان يبقى الجدول زي ما هو ااا سحر تقول هل قوه ووساوس الشيطان زي قوه ووساوس الملائكه هو اصلا لا توجد قوه لوساوس الشيطان يعني الشيطان ووساوسه ما لهاش ايكو هو مجرد بيقول لا تفعل كذا ان هو ليس له سلطانه على الذين امنوا على ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين ايه فاذا هو مجرد ان هو بيوسوس تمام يا شباب والانسان هو اللي بي يعني بيستثمر او بيتبع كلام الشيطان او كلام الملائكه من يدخل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب هل يمر على الصراط نعم لو في سؤال عاده اكتبه ثاني مفيش مشكله هل يمكن ان يورث الله لانا ملكا يكلمه مباشرة على صورة انسان هو مفيش مانع ان يحصل بس هيحصل ليه يعني مش كل واحد بقى ايه يجيلو هلاوس او حاجة او ايه اللي اعرفوا ان ده ملك ولا شيطان ممكن يبقى شيطان ويتجسد ويكلمه الفعلا صوت دي كده اللي على جود الملكة وصوت الحمار نعم او صح الحديث في ذلك بيك بيؤذن للفجر يقف من الفجر, الفجر والشيطان يرى الايه الحمار يرى الشيطان تمام كتاب الروح باحاديث ضعيفه هل من نصيحه بكتاب عن حياه البرزخ في كتب كتير متكلمه عن اليوم الاخر ممكن الكتب مجموعه الشيخ الاشقر في العقيده فيها كلام عن كل هذه التفاصيل هل يحاسب الانسان على الشبهات التي يوسوس بها الشيطان لا يحاسب ماذا نفعل نتوب تماما من الذنوب التي تكون على الكنطره اللي هي يعني حقوق العباد متى تذكره متى تذكره منها فعليك ان تؤديه يعني انت عارف ان انت سرقت فلان او شتمت فلان او ليك لفلان حق عندك يبقى لازم تؤديه قول لي مالكش طريق للوصول اليه فاستغفر الله ودعوا له ما استطعت الى ان تستطيع ان ترد له مظلمته خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسع هل في مشكله في الصوت بتقول لو كان ظلم هل يجوز ان اتصادف في ميزان حسنات من ظلمه هو الاصل ان يرد المظلمه يعني انا ظلمت فلان ارد له الظلمه مش قادر ارد له الظهره له المعنوي مثلا اروح استسمحه انه يسامحني تمام لو كانت غيبه لا يجوز ان نستغفر له بدل ان نستسمحه لا انت تروحي تستسمحه بس ما تقولوش انا غبتك يعني مثلا انت غبتي اخت مثلا ليكي تروح تقول لها والله انا مقصره في حقك وسامحيني وانا دايما مقصره في حقك وتجيبلها هديه وتقولها معلش سامحيني انا مقصره في حقك خير يعني بس لا لا سلام الفقيه بقى موضوعها ان شاء الله مع الدكتور محمد فرحات باذن الله خلينا بقى في موضوع الدرس عايزين اسئله في موضوع درس يعني احنا عايزين اسئله في موضوع دوره العقيده لو حد عنده سؤال في الحلقات الماضيه الايمان بالله او العقيده بالله واحد او اثنين او عنده سؤال في حلقه النهارده الايمان بالملائكه اليوم الاخر فقط يكتبها تمام لو الدروس واضحه ما فيش فيها اشكال خلاص نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نشوفك في الام تحديد الحان دي اذن الله لا مفيش في الدورة تعيشنا كلام عن علامات السعن هم ستة حلقات النهاردة الثالثة وغادة الرابعة والست والاحد الخميسة والثالثة الامتحان يوم الثلاثاء تقريبا ان شاء الله هما هيعلنوا ان شاء الله يعني هو بعد الدوره بيومين المفروض تنتهي لحد يبقى الامتحان الثلاثاء ما هو بعث اسامه تمام البعث اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جهز جيش تمام وجعل عليه سيدنا اسامه بن زيد فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انفذه سيدنا ابو بكر تمام رغم ان كان انفاز بعث اسامه في هذا الوقت صعب جدا لان كان بدات قبائل ترتد وبدا يطلع منيه الذكاء وبدا يصنع مشاكل كبيره جدا وكان بعث اسامه ده موجه لقتال الروم فكان انفاز بعث اسامه في هذا الوقت يعني ضائقه معينه كده سياسيه يعني ومع ذلك سيدنا ابو بكر راى ان اتباع امر النبي اسلام هو النجاة وانفذ البعث ودي قوه قلب وقوه عقيده رهيبه جدا يعني هل الملائكه معصومه نعم ولهذا قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون طبعا طابور الجيش فاز جدا يعني كان انفاذ جيش اسامه في هذا الوقت كان مشكله طيب اجمالا احنا النهارده اتكلمنا على الايمان بالملائكه واليوم الاخر اللي عايزين نطلع بيه من من هذا الموضوع ان في حاجه اسمها ايمان اجمالي وايمان تفصيلي الايمان الاجمالي هو الايمان بوجود الملائكه انهم مخلوقون من النور انهم لا يعصون الله عز وجل ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انهم خلق من النور لا اي بقى تفصيل عن اسمائهم ووظائفهم غير ذلك هو من الايمان التفصيلي يعني بقول لك سيدنا جبريل موكل بايه مؤكل بايه بالوحي جميل طيب هذا هذه معلومه انسانا جبريل موكل بالوحي من الايمان الاجمالي ام من التفصيلي تمام التفصيلي كذلك برضه اما اقول لك مثلا لا تفصيلي لان ده تفصيل اختنا شيماء ده ايمان تفصيلي لان احنا جينا بتفصيل زائد عن وجود الملائكه يعني وجود الملائكه فقط والايمان بهم دائما اجمالي اي تفصيل بقى بنذكره هو ده الايمان التفصيلي اما اقول لك مثلا ميكائيل موكل بايه؟ واسرافيل موكل بايه؟ لا ميكائيل موكل بالقطر بالقطر تمام؟ اه القطر اللي هو المطر يعني تمام واسرافيل موكل بايه؟ بالنفس الصور تمام؟ ده من الايمان ايه؟ التفصيلي الصور بالصاد تمام اه جميل جدا يبقى اذا ده ايمان تفصيلي يبقى كده ده الايمان بالملائكه اجمالا كده طيب اما نتكلم على الايمان باليوم الاخر برضه ان في يوم اخر يجمع الناس وله ويحاسبون ده دائما اجمالي كل تفصيل ورد في هذا الامر هو من الايمان ايه التفصيلي يعني اما اقول لك مثلا ايه آآ آآ عذاب القبر او نعيم القبر من الايمان الاجمالي ام من التفصيلي يبقى من ايه الفرق بين الايمان الاجمالي والتفصيلي كمعتقد مفيش له اهميه لان هو كله دين يعني لكن احنا بنقوله كاهميه من حيث التقسيم والدراسه يعني هيجيلكم الاسئله دي في الامتحان كذا من الايمان الاجمالي ولا من التفصيلي لا عشان تبقى فاهم ولا مش فاهم لكن هو كاعتقاد مفيش فرق هو كله بتؤمن بيه واضح هو فرقه بس في أمور أخرى يعني خارج نفاق الدراسة هنا اللي هي الإيمان بوجود الملائكة ده يعتبر معلوم من الدين بالضرورة الإيمان بوجود الملائكة وباليوم الآخر ده معلوم من الدين بالضرورة بمعنى اللي ينكر وجود الملائكة أو ينكر اليوم الآخر ده كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة لكن قاد إنسان يؤمن بالإيمان بالملائكة وما يعرفش مين هو إسرفيل ولا عمرو سمع هذا الاسم ولا يعرف وظفته فانكاروا له يحتاج الى اقامة حجة عمتا ده امر من نشحن علاقة بي اينا ده امر في امور فقهية اخرى يعني في اقامة الحجة والتكثير وغير ذلك ده مالوش علاقة بينا الان يعني لكن احنا عايزكم بس تفهموا النقطة دي اللي هو الفرق بين الامان الاجمالي والتفصيلي لان هذا الامر ايه سيأتي في الامتحان ان شاء الله واضح شباب التفصيل يزيد من الإيمان بلا شك كل ما عرفت تفصيل عن الإيمان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول لها فجل يزيد المرء إيمان هل إبليس كان من الملائكة ولم يكن فلماذا يذكر رماعة الملائكة عند أمر الله بسجل سين أدم إبليس ليس من الملائكة قطعا وقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ فسجدوا جميعا إلا إبليس أو فسجدوا إلا إبليس تمام كل الاقوال او الايات اللي فيها الا ابليس الا ابليس تمام فالا باستثناء ده استثناء تمام يا شباب الاستثناء نوعين في اللغه استثناء منقطع واستثناء من منفصل في استثناء اسمه استثناء منقطع وفي استثناء اسمه استثناء منفصل الاستثناء المنقطع هو ما ياتي فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه دي قاعده لغويه تمام والاستثناء المتصل هو ان ياتي المستثنى من جنس المستثنى منه يعني ايه اما اقول لك دخل الطلاب جميعا الا احمد واحمد ده واحد من الطلاب ده اسمه استثناء متصل لان احمد واحد من الطلاب تمام اما اقول لك دخل الطلاب الا القره او دخل الطلاب الا المدرس تمام المدرس ماهوش من الطلاب انا عايز اقول لك الطلاب دخلوا والمدرس ما دخلش وده موجود في اللغه استعمال موجود في اللغه انا اقول لك دخل الطلاب الا مدرسهم تمام واضح يا شباب فده اسمه استثناء منفصل استثناء في الا ابليس اللي جت في القران كله استثناء منفصل لان ابليس ليس من الملائكه يعني عايز اقول لك الملائكه سجدت لكن ابليس ما سجدش ده معنى الاستثناء واضح يا شباب ودي قاعده نحويه معروفه يعني اه الامر كان للملائكه والشيطان طبعا بلا شك او الابليس يعني وربما انا قال الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يا رمزي انا اوضح لك الاستثناء عين متصل ومنفصل المتصل هو ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والمنفصل هو ما يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه اه الاجمال الاجمالي لليوم الاخر هو ان هناك يوم اخر فقط نعم صحيح هل يمكن رؤيه الشيطان في صورتها؟ اه يمكن لا مانع من ذلك. في امتحان بكره؟ بالنسبه لنا احنا ما فيش امتحان. ما اعرفش في امتحانات ثانيه ولا يلا يا شباب يبقى اذا احنا ده اللي خرجنا بيه النهارده هو ما هو الايمان الاجمالي والتفصيلي وكذلك بكره نفس الكلام ان شاء الله على الايمان بال الكتب والرسل نفس القصه برده عايزين نخرج من ما هو الايمان الاجمالي وما هو الايمان التفصيلي فركزوا فيه هتلاقوه سهل ان شاء الله جدا وال الورق معاكوا حد ماعهوش الورق الورق مهم جدا يا شباب حد ماعهوش ورق الدوره بتاعتنا بتاعه العقيده تمام. اه يا ريت كل اللي معوش ورق ينزله. اللي هو الورق ده. موجود بدي اف و موجود وورد. اه لان هو مهم جدا. وهو اللي هيجي منه اللي امتحان ان شاء الله. فعليكم تحفظوا الورق ده زي اسمكم. هما مش كتير يعني هما خمس ستة ورقات. ولا سبع ورقات حاجة زي كده. ما يعدوش عشر ورقات يعني. عليكم تحفظوا العشر ورقات دول زي اسمكم. على الورق اللي هو المتن اهو لا المتن المتن مش تفريق المتن الاساسي اللي هو الثمان ورقات دول عايزكم تحفظوهم زي اسمكم اه تمام خلاص وجزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعليه وصحية السلام كثير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته